If I وانت بعيد لو and you're سعيد far away, وانت بعيد لو of you, my بيفتح للنور فكر في يوم قضيتو معاه ونشوف البهول على والفجر بيصحي العيون غني مع ألحان هواء وفرح بالدنيا وما فيه طول ما انت ما علي علي وبعد ما تتهنى بيه ابقى افتكرني واسال علي افرح بالدنيا وما فيها كل ما انت غايب عن عينيا وبعد ما تتهنى بيه ابقى افتكرني واسال علي وكل ما تشاهد جمال إبقى فتكرني وicipصني لو عالوصني مال خليك فاكرني و كل ما تشاهد جمال إبقى فتكرني و picصني لو مال خليك فاكرني خليك فاكرني إبقى فتكرني هو نوره يسري في كل مكان إبقى أنت ضم ما بين عينك هو كأني جنبك جنبك زي زمان لما الأمر يطلع عليك هو نوره يسري في كل مكان فانت ضموما بين عينيك وكأني جنبك جنبك زي زمان وانشفت نجمة حيرانة حالها بيشبك بيش خلّها بيشبع حالي فكّر في يومها شويانا ما فرقش من يومها خيالي والنسبة لما تعدي عليك ابقى افتكرني ترى بحنايا ما بين ايديك خليك فكرني نسمى لما تعد عليك ابقى افتكرني ده ربيع حنايا ما باليديك خليك فاكرني خليك فاكرني ابقى فتكرني